وجهت وجهي إلى الرحمن في طلبي ففي رضاه ففي رضاه والأرب فاعرف إليك في وقت الرخاء فاعرف إليك في وقت الرخاء تجد عون الإله لدى الشدات والقرب سبحانك سبحانه كل ما في الكون صنعته فإن أراد فلا تسأل عن السبب بل سلم الأمر بل سلم الأمر تظفر بالمراد وما فوق قال مراد فباب الخير في الاذى يا رب اللهم انصرنا على فضلا ومكرومة واكشف عن القلب واكشف عن القلب ما يلقاه من حجبك وصل ربي على المختار من مضر خير الخلائق من عجم ومن أسر عربي. النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه